وَيُرِيدُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ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 رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لكفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من والله عنده حسن الثواب ولا ادخلنهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب, الثواب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 نزُلَم مِنْ عذِله وَمَا عذَ اللهَّهِ خَيرُ للِأَبار وَإَِّ مِنْ أَهلِكِتابابِلَ مَي يُؤْمِنُ بالِلَّهِ وَمَا أُنزِلَ إلَكُمْ وَمَا أُنزِلَ إلَكُم وَماَا أُنزِلَ إلَهِم خاشعينَ للِل لا يَشْتَرونَ بآياتِ اللهِ ثمَمَنَ قَللَ اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون ابِ وَرَابِقُ وَاتَّقُ الله وَاتَّقُ اللههَ نَعَكُم تُفِْحون